وَإِذْ صَارَ النَّاسُ إِلَيْكَ كَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا أَظْهَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا ما حضروه قانونا انصتوا فلم ما قضيا الا الى قوم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ هُدِيَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ஜிபு மீ وَمَن لَّا يُجِبِ الدَّاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مُنْقِذٌ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 بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَال نفذوا كل عذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبراول العزم من نسول ولا تستعج لَنُغْم كَأَنَّهُمْ يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْهَ بَلَاغٌ فَهَلْ يُلْقَى إِلَّا الْقَوْمُ